وَمَا آتيت من رباً ليربوا في أموال الناس فلا يربوا عند الله وما آتيت في أموال الناس فلا يربوا عند أتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون